بسم الله الرحمن الرحيم <سؤولان> الف لا من كتاب المحكمه اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي الذي ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم فاني اخاف عليكم عذاب يوم إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُمْ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا, يسرون. يعلم ما يسرون وما كون نور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ, وكان عرشه عَلَى الْمَاءِ يَبْصِرُكُمْ أَنَّىٰ تُخفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَلَا يحيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا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 وليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم السيئات لا ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا للذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك اولئك لهم مغفره لهم كَتارِكُم بَعضُنا يُحَا الىيكَ وَضَائِقٌ بِهِ به وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, وضائق به صدرك أن أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا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 طٰوِرِ هِكَتَابُ مُوسٰى اٰنَمَا وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابٌ يؤمنون به وَرَحْمَةٌ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهٗ فَلَا تك في مرية منه إن خُنَّ الرَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَلَا إِنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُونَ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 وَظََفُ لَهُ العذااء بِ ما كان يستَطيعُ م السنَّ وَماَا كان يبصير أُلائكَ الذيينَ خَص أَسَهُم وَضََّ عنهُم م كانوا يفَْر لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم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 فَلَنَظُنّنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عيده فعن يت عليكم فعن وأنتم لها كافرون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 عَيْنُكُمْ لَنْ الله اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ قالوا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ ثَنَاءَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بما تعدنا.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 هو ربكم وإليه ترجعون أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بني بِتَ اسْمِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَأَنَّ من قَوْمَهُ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن نسخر مننا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسنفتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحيى عليه عذاب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 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ حِينَ نُودِيَ فَالْتَمَسَ مِنَ اللَّهِ الْمَخْرَجَ فَأَنقَذَهُ وَأَهْلَهُ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 ويرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني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 109. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمن من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم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 بوجن ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا وان قبل هذا اتنهنا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون إِنَّ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عصيتُ فَمَا تَزِيدُونَ نِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ذررها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد الذين امنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألَ إَِّ ثمَمودَكَ فَم رَغَّّهُم أَل بُدَِّثَمِْ وَلَ قَدِ جَُ رُسُلونَ إِ برهِيمَ بِلبُ الشرَاقَاهُ سَلَمَا قَالَ سَلَُ فَمَ سين اليه نكرهم ناكرهم واوجس منهم خوف قالوا لا تخف اننا نسنا الى قوم نوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها ومن وراء اسحاق يعقوب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 هذا ذو غير مردود ولم ما جاء ترسلنا لوطاً سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيبي وجاءهم قومه يهرعوا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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نُصِيفٌ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارىكم بخير واني اخاف عليكم واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم امنوا بالمكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء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 وَمَا قَوْلُ لُطٍّ مِنْكُمْ بِعِدٍ وَأَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ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 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ظلمت الصيحه فاصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا عبدا لمدين كما بعثت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبين الى فرعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المهود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس مَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ آيِ الْقُرْآنِ خُصَّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَن نَّجْعَلَ لَهُ مَأْوَى رَبُّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أليم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 مِن نَفْسٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا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 طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للداكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل